في بداية خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه دهّز لجيشه لقتال المتصيد، وأن هؤلاء على فريقين، فريق نكّف عن الإسلام بالكليه ورجع عن الدين بكامله، وفريق جحد الزكاة. ومنع وجوب ومنع الأداة إلا أن أبا بكر رضي الله عنه لم يتفاهل بالتعامل معهم فجهز الجيوش لقتال المرتدين ويروي لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كدنا النهلك. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول بعد رسول الله كدنا النهلك لولا أن, أن من الله علينا بأبي بكر رضي الله عنه فولا يسون فولايته كانت فتحا للإسلام وكانت عزا للمسلمين وكانت تحرا للشرك ولأهل الطغيان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قمنا بعد رسول الله المقام جبنا أن نهلك لو لا أنمن الله علينا في أبي بكر رضي الله عنه وقلنا بأن أبا بكر جهز أحد عشر لواحد وذلك لقتال المؤتدين أياً كان هذا الاغتداد <تصفيق> سواء كانوا ارتدوا عن الإسلام بالكلية كمسيلم الكذاب الذي ادعى أنه ينزل عليه الوحيد وكالأسود العنسي في اليمن وغيره وغيره هل من منع الزكاه فقط وبقي على اسلامه يعني بقي على سعادتين وعلى اداء الصلات والصيام لكن قال الزكاه ما دفع وع بكر رضي الله عنه لم نفرق بين هؤلاء ولا هؤلاء وجهز احد عشر لواحد النواح الأول قلنا بقيادة من بقيادة خالد رضي الله عنه إلى قليحة ابن قويلد الأسد وإذا وقال إذا انتهيت من فاتجه إلى مالك بن نويره مالك بن نويره البطاح وقليحة ابن خال وقليحة ابن قويلد الأسد في منازل بني أسد جيش بقيادة خالد رضي الله عنه وقال اذهب الى قليحة ابن قويلة الاسد واذا انتهيت من قليحة فاذهب الى مالك ابن نويرا وكان مالك ابن نويرا ممن يغفد عن الجسلة جيش اخر وهو الثاني في قيادة عكريمة ابن ابن جه وامره ان يذهب الى مسيلمة في اليمانة. الى بلاد اليمامة وهو مسيد محل الكذاب الذي ادعى النبوة وادعى انه ينزل عليه قرآن وان جبريل يأتيه كما كان يأتي المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد كتب للنبي عليه الصلاة والسلام قال اني اخرع برسالتك واخر بما اتيت من الوحن واخر بما اتيت من الرسالة لكن اريد اكون بعدك بعد وفاتك أن الذي أتونى الأرض فقال عليه الصلاة والسلام و... وهو كذاب ودعى أنه ينزل عليه الوحيد فلما أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه سورة من القرآن قال ما هي هذه السورة؟ قالوا سورة إنا أعطيناك الكوفة فصل لربك وانحظ إن شانئك هو الأفضل الرجل قال وأنا نزل علي مثلها يعني اخترططط نزلتها وماذا نزل عليك قال نزل علي يا وبر يا وبر ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقر النقل يعني ردع نقي ما تنقيه للماتجربيه ولكن هذا كلام غرع لا يقوله إنسان عاقب هذا كلام لا يتلقظ به إلا من فقد العقل وفوقهما المعرفة والذراء هل إن أعطيناك الكوتة تساوي يا وبر يا وبر هذا هو مسلم وقد رأى لي أبو بكر رضي الله عنه جيشا فيه عدد من الصحارخ ومن القراء أي الذين يحفظون كتاب الله عز وجل وقد استشهد منهم عدد كبير واستشهادهم كان سبباً في تسبيل القرآن في كتابة كتاب الله في كتابة القرآن الجيش الثالث أيها الأخبار في قيادة شرحبيل ابن حتن وأمره أبو بكر رضي الله عنه أن يذهب مساعداً ومعاوناً ومعابداً ومعاضداً ومعاوناً لإكرم ابن أبي جهل الجيش الرابع في المهاجر ابن أبي أمية وقد أمره أبو بكر رضي الله عنه أن يذهب إلى الأسود العنسي وقد اتعى النقوة في اليمن جيش في قيادة المهاجر ابن ابي اميه وامره ان يذهب الى الاسود العنسي الجيش الخامس في قيادة ابن محصن وامره ان يذهب الى دبا الى دبا من اراضي عمان وهي الان دبا قريبة من الكجيرة ومن خورفكان ومن كلب قذن تبع دولة الإمارات وهذه دبا نكف أهلها عن الجاد فأرسل لهم أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة أذيفة ابن محصن الجيش السادس بقيادة عرفجة ابن هرثمه وعمرهم أن يذهب إلى عمان أيضا، لكن جهة أخرى، إلى جهة صلاله، قريبا من صلاله، وهم المهرة، أهلها يقال لهم المهرة، وهي قريبة من صلاله. الجيش السابع أو السابع بقيادة سويد ابن مقرن المزني، وهذا رجل مبارك من بيت مبارك. فهو شقيق للنعمان ابن مقرن المذنين والنعمان ابن مقرن نزل فيه قرآن حينما جمع مال من قومه وعتى به الى المصطفى عليه الصلاة والسلام وولاه سعد رضي الله عنه فيادة الجيش الذي فتح نهاون الذي فتح نهاون و يسمى بفتح نعفن عون يسمى بفتح الفتوح وكان قائد الجيش سعد رضي الله عنه وقائد الجيش الاسلامي كامير السعد رضي الله عنه وأما فاتح نهون فهو النعمان ابن مقرن المزني وهذا شقيقه اسمه سويد ابن مقرن المزن. الجيش الثامن في قيادة العلاء بن الحضرمي. العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. وقد أرسله أبو بكر رضي الله عنه إلى البحرين. وهذا هو الجيش الثامن. وعم سويد ابن مقرن فقد أرسل إلى بلاد سهام من أراض اليمن. وأما العلاء بن الحضرمي وهذا هو الجيش الثامن فقد أوصل إلى البحرين ثم الجيش التاسع وهو بقيادة سريف بن حاجز إلى بني سليم والعاشر بقيادة عمرو بن العاص إلى قضاعة والحادي عشر بقيادة خالد بن سعيد إلى مشارف الشام وقد انطلقت هذه الجيوش من المدينة وعددها أحد عسر لواء رافعة راية الأسلام مدافعة عن العقيدة ذافة عن الدين وعمرهم أبو بكر رضي الله عنه أن يدعو من يأتون إليه إلى الإسلام أولا فإن أجابوا تقفوا عنهم وإلا بينهم السيف. وقال إذا قدمتم للا بلد فإن سمعتم عذانا فتوحفوا وإلا فإبدأوا على بركة الله وقاتلوا من كفر به هذه أيها نحفات أحد عشر لواء وقد مر بنا الكتاب الذي يعتبر دستورا يسير عليه هؤلاء القوات هؤلاء الأفضال هؤلاء الذين مسكوا وأخذوا الرايات وقادوا اليوش أن يسيروا على غرار التوجيهات التي منحهم إياها أبو بكر رضي الله عنه وأول جيش انطلق من المدينة بعد جيش أسامة من أول جيش انطلق في خلافة أبي بكر رضي الله عنه هو جيش أسامة مع أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي بحذ هذا الجيش وبقي الجيش خارج المدينة ينتظر الله فاعل حيث مرض عليه الصلاة والسلام فلما مات عليه الصلاة والسلام تاجر أبو بكر رضي الله عنه الى تصيير جيش اسامة وعندما حاور بعض الصحابة ان يسنيه عن عزمه ليتوقف هذا الجيش ليحمي المدينة من الاعداء قال والله لو ان الكلاب فتكت بارجل امهات المؤمنين وقوقف هذا الجيش الذي سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوقفت فذهب الجيش وعادة فاخرا غانما ثم الألوية الأحد عشر وأولها الجيش الذي في قيادة خالد رضي الله عنه إلى فليحة ابن هويلة الأسدي ثم إلى مالك بن نويره وقد انتصر الجيش مصرا مؤذرا وقد كان في هذا الجيش عدي بن حاتم الصيب وقتلى بلاء حسنا واستدعى قومه صيب حيث هم بعضهم أن يعود عن الإسلام إلا أنه بكلام عدي وبوعظه لهم وإرساده إياهم وحفظ همامهم عزائمهم عادوا إلى الرشد ورجعوا إلى الصواب والتفقوا حول راية الإسلام نعم بسم الله السلام وعلى آله السلام وعلى آله السلام نعم مسير خالف 250 مسير خالف وليد إلى بزاخة وغيرها لما صار خالد إلى بزاخة وهذه ماء بزاخة يقول علماء التاريخ بأنها ماء لبني أسد من أراضي بني أسد ونعرف أن طليحة اسمه طليحة ابن خويلد الأسدي من بني أسد فهو ذهب إلى بزاخة ولو سئلنا ما هي بزاخة نقول ناؤن ماؤ لبني اسد نعم كان عدي الحاتم ماء كان معه وكان رجلا غيورا وبطلا مقداما وبكلامه لين واسلوبه العز وطريقته الفذ استجاب عدد كبير من بني اسد كان هناك قبيله اسمها جديله وهم من قبله معرضة عن الاسلام لا وعدي من قبيلة يقال لعالغوز وهم ايضا من طيب لكن بمعاملة عدي لهم وباسلوبه الطيب وابارته الفزة رجعت جزيلا الى ما همت ان تخرج منه او ان تنكف عنه حيث عادوا جميعا الى الاسلام بدون اكتال وبدون اراقة <تصفيق> <تصفيق> وبدون اراقة دماء نعم وقد انضم اليه من طيل الف فنجل وكزاقة انضم الي من؟ انضم الي عدل يقول هنا ومعه عدل وانضم اليه يعني الي عدل من طي نعم فنزلوا البذاخة وبذاخة قلنا ماء لبني أفد نعم وكان جديلة معرضة من الإسلام جديلة قبيلة من طيب معرضة عن الإسلام جديلة كانت معرضة عن الإسلام وقال خالد ألا تسير إلى جديلة قال أيها العمير هل تحب أن تقاتل بيد واحدة أو بكلتا يديك قال لا بكلتا يديك قال إذن دعني وجديلة وبدون قتال فذهب إليهم وأقنعهم أن يعودوا إلى الرشد وأن يرجعوا إلى الصواب وأن ينبذوا عنهم الخلافة والفرقة وأن هذه تؤدي بصاحبها يعني الفرقة والخلاف تؤدي بصاحبها إلى الهاوية طلب منه خالد ان يذهب لقتال جزيلة قال هل تحب ان تقاتل ان اقاتل معك بيد ولا بيدين قال لا احب ان تقاتل بيدين قال ان جزيلة هي يدي الثانية فدعني معهم فتعامل معهم بالاسلوب اللين وبالعبارة الفزة وبالكلام العذب حتى استجابوا ورجعوا عما كانوا عليه من رايين وعينات وصدق الله حيث يقول ولو كنت صخا غليظ القلب لمصد من حولك لا دائما ايهم بحثا وانتم طلبه علم يؤمل فيكم الخير ويرجى لكم التوفيق والسداد يتعامل الناس مع المدعو بالرفق وبالهدوء، وبالكلمة العذبة وبالأسلوب اللين لأن الله يقول ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فإذا تكلمت مع صاحبك بكلمة نابية أعطاك أكبر منها وإذا تكلمت معه بكلمة قاسية أجابك بأقصى منها لكن إذا تكلمت معه بالهدوء وبالأسلوب العز وبالعبارة الفزة لا نجانبه وانقاد ويصور لنا ذلك القرآن الكريم يقول عز وجل واذكر أخاعات واذكر أخاعات خطاب للمسطفى عليه الصلاة والسلام إذ أنذر قومه بالأحكام يريد المولى عز وجل أن يغدئ من روع المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما فابتعدت قريش عن جادة الصواق يقول عز وجل وابكر أخعاد إذ أنذر قومه بالأحكام وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم رسالته ومهمته ودعوته والهدف الذي يدعو إليه ألا تعبدوا إلا الله إفراد الله بالعبادة إني أخاف عليكم عذاب يوم هذا، أجابوه بخسوة وبغربة وبشدة وبعنجعية وبتكبر أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من أقصادنا يعني لأنك أعظه تعيدنا بالعذاب وتعيدنا بالتهدد أجئتنا لتأفكنا لتصرفنا أما كنا علينا بأدين بما تعذون إن كنت من الصادقين. أجابهم بأسلوب لين، وعبارة لطيفة. إنما العلم عند الله. أنا ما عندي أذى. إنما العلم عند الله. وأبلغكم ما أصلبه الرسالة التي. أمرني الله بإبلاغكم إياها وبلغ إنما العلم عند الله وأبلغكم ما رسلت به ولكني أراكم قوما تجهلت ما أحسن هذه الزبارة لو استعمل الداعي في تلطفه بالبدع بعبارة فزة وعبارة لطيفة واسلوب هادئ انما العلم اند الله وابلغكم معه وصلت به ولكني اراكم فوما تجهلون يقول عز وجل فلما رأوا عارض المستقبل او ديتهم قالوا هذا عارض منطرنا لما رأوا العذاب مقبل قالوا يقول هذا مطر هذا الشحاب ينزل المطر وينبت الكلام وتخضر الأرض في الآخرة فلما رأي عارض المستقبل عوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا ربت الله عليهم لا بل هو ما استعجلتم به إلى ما قالوا بما بمتعدنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه فأصبحوا لا يرى إلا مساكينهم كذلك نجز القوم المهم أيها الأحداث أن الداعي من يدعو إلى الله لا بد أن يكون هادئ الصدر ما ي ما ينفر ما يشبع لا يكون هادئ الصدر بالمقابل يكونوا إذا كان هادئ الصدر يكون قوية تأثير لأنه إذا كان طبع موادي ما يؤثر الناس ينبذوا ويمتعدوا عنه وعن دعوته لكن عندما يكون هذه الطبع يكون قوية تأثير على الناس ليستجيبوا لدعال فخالد رضي الله عنه لما أراد أن يرسل عدي إلى هذه القبيلة قبيلة جديدة قال أتحب يا يا الأمير أن نقاتل بكلب يدي أمم الله وحده قال لا أحب أن تقاتل بكلتا يدي جابت هميرة وهم يدي الثانية فأنا أذهب إليهم فذهب إليهم فرجعوا إلى الرشاة وعادوا إلى الصواق وإلتأموا أو إلتفتوا تحت راية التوحيد والإنابة لله عز وجل معكم. وكان جديلة معلدة عن الإسلام وهي بث من في نعم وكان عدي ورفاته رضي الله عنه من وطن ثاني وطن ثاني قالوا لهم الغوث نعم وكان عدي رضي الله عنه من الغوث وقد همت, همت جندل ان ترقدت يا معرضه وهمه ترقدت نعم فجاء مكنه ابو زيد قالوا له قال لذا نرجعكم نعم فقال أتريدون أن تسيروا سبتا على قومكم ولم يرجع أحد غيركم نعم ولم يرجع رجل واحد من طيب وهذا عدي مأو ألف رجل من طيب فكسره فكسره نعم فكسرهم فلما نذر خالد بزخا نعم قال لعدي ألا تسير لجبيلة نعم قال لعدي هلَا نسير لَا جَدِيلَةَ؟ نعم. قال قال يا أبا سليمان أُقاتِلُ مَأَكَ بِيَدَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ نحب أن نقاتل بكلتا يديا أَمْ بيد وَاحِدَةٍ يقولوا على الكلام يقولوا عدي قال لا, لا بكلتا يديا نعم فقال بل بيدين قال فإن جديلة إذا يديا فكف عنهم, عنهم فكف عنهم وذهب إليهم عدي وأقنعهم للرجوع إلى الرشد والعودة إلى الصواب نعم فجاءهم عدي فدار إلى الإسلام فسلموا عهم إلى نبذ الخرقة والخلاف والعودة إلى الرشد والرجوع إلى الصواب فأجاب دون أن يكون هناك إراقة دماء. ودون أن يكون هناك إخراج السلوب من أغنابها في الكلام الليل وبالأسلوب الحسن رجعت القبيلة بكاملها إلى الإسلام نعم. فحمد الله وساردهم إلى خالد نعم. فلما رآهم ساح في أسحابه السلاح لما خالد ساح في أسحابه السلاح السلاح لأن جثت هذه القبيلة وهي يعرف أنها كانت أن ترجع او يعرف انهم مؤريضة فظن انهم يريدون قتال، واذا بهم قد بهم عديل واجعين الى الرشد اعيدين الى الصوار نعم فلما رآهم ساحب اصحاب السلاح فلما جاءوا حلوا ناهية فجاءوا بساق يعني ناحية حلوا يعني سكنوا ناحية من النواحي مخابلين للعسكر الذي فيه خالد رضي الله عنه. فجاءهم خالد ورحب بهم واعتذروا فاعتذروا إليه فاعتذروا إليه أما حصل منهم من غفلة أما حصل منهم من إغار أما حصل عن منهم من بعض إلى آخر نعم وقالوا نهل لك حيث شئ دعم فجزاهم خيرا فجاءهم خيرا وإن الآن نعتذر ونحن طوع بنانك مر نبي ماشى، فقال لهم جزاكم الله خيرا، فجزعهم خيرا. نعم. فلم يرتد فلم يرتد مثيل رجل واحد. رجل واحد ماشى. وعابوا، أعرعوا، وقادوا ان يرجعوا، ولكن بالمساء مباركة، وبالطريقة الفذة التي سلكها عدي رضي الله عنه. لم يرتد من طي رجل واحد نعم فصار خالد على تعبئته على تعبئة الاستعداد الاستعداد نعم وطلب اليه عدي ان يجعل قومه مقدمة اصحابه فقال عدي رضي الله عنه عنده شجاع وعنده اخلاص وعنده رغبة في الخير وطلب من خالد أن يكون قوم عدي في المخدمة خالد لم يرى هذا قال له عدي ولمة فالخف كشفوا. فإذا انكشفوا فأثر الجيش بكاملة لكن المخدمة يكون فيها من أهل الشابقة من المهاجرين، من الأنصار أما قومك فهم حديث معهد يعني الآن دخل لأنهم كانوا قبل يوم ويومين معرضين عن الإسلام الآن دخلوا فلا يمكن أن نجعلهم في المقدمة فأخشى إذا استحروا القتل ولمعت الصيوف وحصل الكر والفر أن ينكشفوا وإذا انكشفوا كان في هذا هزيمة للجيش الإسلام لكن المقدمة نجعل فيها من هم أشد بسارة وقوة وقوة وشجاعة وحرصا على الإسلام واستماتة في الجهاد وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعة بدر وأحد والخندق؟ وحناي والأحزاب و... وإلى آخره من الوقائع هؤلاء هم اللي يكون في المقدمة وقوم كثروا نعم وهذا رأي سديد نعم فقال أخاف أن أقدمهم فإذا الجمهم القتال إذا سحر إذا سحرت وتطايرت أو تلامعت السيوف أخشى أن ينقش نعم لكن نقول نجعل في المقدمة السابقين الاولين من المهاجرين والحافر. نعم. فاذا ارجمهم القتال انكسفوا وانكسف من معنا انكسفوا واذا انكسفوا انكسف من معهم يعني مثلا اذا كان فرقة كتاب وفرقة خلفها اذا انكسفت الاولى انكسفت الثانية لكن نجعل الاولى هي التي عرفت بالبسالة والقوة والشجاعة وطلب الشهادة لما وليحة سأل جماعته قال كيف انهم مثلا أن هدموكم او كيف انهم تمكنوا من الحكم ولم تتمكنش قالوا الجماعة هؤلاء كل واحد منهم يود ان يقتل قبل صاحبه بينما نحن كل واحد منا يود ان يقتل صاحبه قبله يعني هؤلاء القاوم ويعنون بذلك الصحابة يعنون بذلك المهاجرين والانصار كل واحد منهم يحب ان يستشهد قبل صاحبه رغبة في الجهاد ورغبة في الشهاده اما انت ومن معك وهم هؤلاء القوم فكل واحد يحب انه يجد صحبه قبل قبل ابو انه صاحبه, صاحبه يقتله وهو يبتئ هؤلاء لا طاقة لنا بهم نعم ان فيدا القتال الكتالا انكسف كان كسف ممانا ولكن دادي يقدم طوبا صبرا Låt oss